قل إنني لا أملك لكم ضرّ وَلَا رَشَدَ قل إنني لَيُجِرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَا رَجَاءً نَمَّا خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا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 ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحاط بما لديهم وأحق كل شيء عددا